اَيْنَ يَشْرُضُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُفُونَ ذِكْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّا ويطعمون الطعام على حب إلم السينا ويتيما وأسيرا. إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّهُمْ وَحِرَاءَ مُنتَقِلِينَ فِي انسوا ولا تذكروا عندئذ تنع عليهم ظلالها وذر قطوفها ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت طواريرا قوار قدواها تقدير ويسقون في ذا كان بذا وَيَصُفُّ عَلَيْهِمْ ذَنُخًا ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ عابديهم في وصول دشر الخضر واستبه وحلوا نسوا رميم فضه وحل بحب ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك